بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يبت الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما وقالوا يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون لما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين Man nesel al-Malaikat illa bil-hakbama kanu idam zrîn. İna n-ahn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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولن فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقانوا إنما شُكِرَت اقصارنا بل نحن قوم مسحورون